بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غدا تلبين إذ رحل إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول من اللواتي إذا ما خلة صدقت يشفي مضاجعها شم وتقبيل تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذا عنه وأفرطه من صوب سارية بضي عاليل يا ويحها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغر كما مننت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويله أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على العين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب نخل ذا خصل في غارزل لم تخونه الأحاليل قنواء في حر للبصير بها عطق مبين وفي الخدين تسهيل تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل سمر العجايات يتركن الحصازية من لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوم يظل به الحرباء مستخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصاقيل شد النهار ذراع عيط النصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل نواحة الرخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل يسعل الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت فيي الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويله ما زلت أقططع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسدول حتى وضعت يميني لا أنازعه في كفذين قمات قيله القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم من ضراء الأسد مخدره ببطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرن لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلو منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخوثقة مطرح البز والدرسان معكول إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل شم العرانين أبطال لبوسهم ومن نسج داود في الهيجى سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل